فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم, فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم أَلَمْ كم أهلكنا من قبلهم من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 ولو نزلنا عليك كتابا في قفطاس فلمسوه بأيديهم فقال الذين كفروا فقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لو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 قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم الى يوم القيامة كتب على نفسه الرحمه لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه الذين خسروا فسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أَغْيَرَ اللَّهِ أَتَخْذُ وَلِيًا فاطر السَّمَاوَاتِ طر السماءات والأرض وهو يطعِم وَلَا يطعن قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب أذاب يوم عظيم عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب عذاب يوم عظيم عذاب يوم فأنه يومئذ فقد رحمة فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإنه يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا <تصفيق> وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ الله فَلَا كَشْ فَلَا كَشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ مسك الله بضرب فلا كشف له إلاه وإيمسسك بخير فهو عليها كل شيء قدير وهو القاهر وهو القاهر وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير.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 ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشرقوا أي نشركاؤكم ثم نقول للذين أشرقوا أي نشركاؤكم الذين كنتم تزعون ثم لم تكن فتنتهم إلا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 وَاجْعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُونَ وَفِي آدَانِهِمْ وَقَرًا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آَيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين, الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدلهم ما كانوا يخفون بل بدلهم ما كانوا ولو ردوا, لعادوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبروثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم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 بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتها قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها حتى قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم على وللدار الآخرة خير للذين يتقون أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَلَقَدْ كُذِبَ الرُّسُلُ قبلك فصبروا فصبروا على ما كذبوا وأودوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن ك بر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما, أو سلما في السماء فتتهم بأي ولو شاء الله لجمعهم على الهدا فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله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 قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة الله تدعون أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء إن آو تنسوا ما تشركون قل ارئيتم أَخَذَ اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله من اله غير الله ياتيكم العذاب كيف نصرف الايات ثم أَمْ يَصْدُفُونَ إن أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أَنَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَشِّرِينَ ومنذرين.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 أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن التبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أ فلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أي يحشروا إلى ربهم أي يحشروا ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ولا شفيع لعلهم يتقوون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدات والعشرين يريدون وجهه ما عليك من حسابهم شيء وما من حسابك عليهم وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعض ببعض ليقولوا أها أولائك إن الله عليهم أها أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه أنه من علل منكم سوءا أنه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده وأصلحه أنه غفور فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين والإن نهيت أن أعبد الذين تدعون من قل لا أتبع أهواءكم قد ظللت إذا قد ظللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة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 فاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط منه ورقة إلا يعلمها وما تسقط منه ورقة إلا يعلمها ولا حبة ولا حبة في ظلمة الأرض ولا رطب ولا ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. ولا عرض ولا يابس إلا في كتاب.